على الله يا البعيد اللي مشاه القلب مشواره على الله نلتقي يمكن تحن وتذكر عيونك انا لولا الوفا ما جيت درب الشوق وقدره تركت لي ابي rubia ashlan akul mazuna ala allah ya al ba'i